Love. Uh... عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمع من رتب ويابس وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ رواه النسائي وصحّحه الألباني وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة رواه مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن ثمتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسنة رواه ابن ماجة وصححه الألباني أشهد أن محمد رسول الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء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 من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعته يوم القيامة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 فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاقة رواه المسلم وعن سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربه وبمحمد رسوله وبالإسلام دينا وغفر له ذنقه رواه مسلم الله Mám Lá